بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة القرآن الكريم أن تقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وريا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزاه به نبياً عن أمة صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون حتى يكون لقاء على بينه فإنه إن شاء الله تعالى قد عقدنا العزم على أننا في كل شهر هجري نشرح كتابا أو نقربه نشرح كتابا أو نقربه بحسب ما يقتضيه ذلكم الكتاب وأول كتاب سنسعى فيه كتاب مدارج السالكين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والمامول إن شاء الله أننا سنتدرسه في ثلاثة أو أربعة أيام بحسب مقتضى الحال ونرجو الله جل وعلا اولا لنا ولكم التوفيق والسداد يفهم من هذا أن اللقاءات هذه المعني بها في اول المقام هم طلاب العلم لكن في مثل هذه الدروس لا بد من التقييد والكتابة يستبعد أن ينتفع الطالب انتفاعا كليا في مثل هذه الدروس وليس هناك تقييد فمن فاته اليوم فلا يفوتنه غدا لكنه أمر مطلوب هذا أولا الأمر الثاني ما يتعلق بالكتاب الذي نحن بصدد تقريبه هذا اليوم هو كتاب مدارج السالكين العلامة بن القيم وهذا الكتاب في طبعاته يصل إلى أكثر من ألف صفحه صفحة وهذا يعني أنه كتاب كبير وكونه كتاب كبير بدهي جدا أن يكون مؤلفه لم يرد الاقتصار والاختصار فيه فلهذا لا يقال لمثلي وهو يتكلم عنه أنه يشرح لأن الكتاب أصلاً مبسوط ليس متنا يشرحه الشيخ فيعرف الطالب فك طلاسمه ولكن المقصود من هذا الكتاب الكتاب مشروح وإنما المقصود تقريبا الكتاب للطالب لأن الكتاب كما قلت في طبعاته المتكاملة أكثر من ألف قرابة ألف وخمسمائة صفحة وقد هذب ولخص فليس ما أقوله اليوم يسمى شرحا ولا يسمى تلخيصا لأن التلخيص أن تقول الكتاب بنصه لكننا فلنصطلح على أنه تقريب قدر الإمكان وإلا الكتاب ذو مباحث عدة بدل فيه مؤلف رحمه الله شيئا كثيرا ومؤلفه أشهر من أن يعرف به شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أحد أعلام أئمة المسلمين الكبار جدا ولا أعتقد أن طالب علم يجهل من هو ابن القيم لذلك ما هو مكرور سنتجاوزه ونبدأ بالكتاب نفسه الكتاب كما قلت أصل تأليفه هذا اول مبحث أصل تأليفه أنه الفه رحمه الله تبعا لتأليف كتاب قبله الفه أبو إسماعيل الهروي رحمه الله وابو إسماعيل الحروي سمى كتابه منازل السائرين سمى كتابه منازل السائرين وجعلهم في مئة منزلة إلا أن هذا الرجل رحمه الله كانت له جهود كبيرة في الذود عن السنة ومحاربة الجهمية والمبتدعه إلا أنه شاب, بعض كتابه شاب كتابه بعض تصوف يسير لا يقدح في منزلة الرجل وأحسن ما وصف به الرجل قول شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله لما تكلم عنه قال رجل عمله أكبر من علمه عمله أكبر من من علمه هذا أبو إسماعيل الهروي فجاء شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله وألف تبعا لهذا الكتاب كتابه مدارج السالكين وكان ابن القيم فطنا في تأليفه فلم يشاء أن يتتبع عثرات الهروي وينتقده وإنما ألف كتابا على غرار كتابه بين فيه المسلك والطريق الحسن وهذا مسلك جيد سلكه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله هذا تأصيل في قضية تأريف الكتاب الكتاب تضمن أي كتاب ابن القيم تضمن في أوله بيانا لأهمية هداية القرآن بيانا لأهمية هداية القرآن ثم تكلم فيه عن سورة الفاتحة وأطنب كثيرا في تحرير ما فيها من عظيم الفوائد ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان منازل إياك نعبد وإياك نستعين بدءا بمنزلة العبودية وتكلم عن منزلة الطمأنينة والرحمة والاخبات وغيرها وسيأتي ذلك كله إن شاء الله سنتكلم اليوم عن مبحثين وأعيد أنا أقرب كلام شيخ الإسلام بمعنى قدر الإمكان أتيك بعبارته محاولة أن يتيسر فيهم الكتاب لك سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن مبحثين مبحث الهداية العامة والخاصة هذا الأول مبحث الهداية العامة والخاصة ومبحث الثاني سنتكلم عن مراتب الناس في التعريف بأفضل الأعمال وأحقها بالإيثار مراتب الناس في التعريف بأفضل الأعمال وأحقها بالإيثار إذن نحن أمام كم مبحث؟ اجيبوا هذا درس علمي ليس محاضرة لا تنتظر وعظا مبحثين أمام مبحثين تكلمنا في التمهيد المقدم وهذا فرغنا منه نبدأ بالمبحث الأول قسم ابن القيم رحمه الله مراتب الهدايه الخاصه والعامه الى 10 اقسام قسم ابن القيم رحمه الله مراتب الهدايه العامه والخاصة الى عشرة اقسام ساذكرها سردا ثم اعيد تفصيلها ساذكرها سردا ثم اعيد تفصيلها مرتبه التكليم هذه الاولى مرتبه التكليم مرتبه وحي الله الى أوليائه مرتبة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري مرتبة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري مرتبة التحديث الخامسة مرتبة الفهم السادسة مرتبة الهدايه العامة السابعة مرتبة الهدايه الخاصة الثامنة مرتبة الإسماع والتاسعة مرتبة الإلهام والعاشرة مرتبة الرؤيا أضحت كم؟ عشرة من يعيدها؟ من غير ورق طيب أنا اعيدها ثم تعيدها انت التكليم وحي الله إلى أنبيائه أو إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري التحديث الإفهام الهداية العامة الهداية الخاصة الإسماع الإلهام الرؤية ضبطت؟ ها حاتم التكليم هي بالترتيب وحي الله إلى الله إلى أوليائه إلى أنبيائه سيد رسول الملكي تحديث الفهم والافهام كله واحد هذه خمس هذه خمس من يكمل خمسه اخرى تفضل بدايه العامه الخاصه الإفهام سبقت قبله الاسماع الالهام والرؤيه والعاشره هذا على وجه الاجمال على وجه التفصيل قال ابن القيم رحمه الله في مراتب الهداية العامة والخاصة إن أعلى مقامات الهداية هي مرتبة التكليم وهذا محل الاتفاق مرتبة التكليم قبل أن أشرع في مرتبة التكليم نفهم ما معنى الهداية ما مرتبه الهداية الهدايه هو أن يهديك الله أن يصل الإنسان إلى مقصود هذه الهداية من حيث الاجمال أو يدل ويرشد ولو لم يصل هذه داخله في مفهوم الهداية. هو أراد رحمه الله أن يستوعب هذا كله وإلا الهداية لها معنى آخر وهي هداية عامة وهداية خاصة وقد استوعبها ابن القيم لكن هنا أراد أن يبين جميع طرق الهداية جميع مراتب الهداية قال المرتبة الأولى مرتبة التكليم واحتج رحمه الله بأن مرتبة التكليم هي أولى وأرفع المراتب بأن الله قال ان أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب وموسى وهارون وعيسى وأيوب أتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما فقول الله جل وعلا في صدر الآية الأولى إن أوحينا إليك ثم افراد موسى بالكلام وكلم الله موسى تكليما يدل على أن تكليم الله لموسى غير مسألة وحي الله إلى الى رسله وأنبيائه وإن كان كله كله وحي لكن يدل على أن التكليم أرفع المراتب وإن كان ابن القيم في تسلسلي هذا لم يريد الترتيب لكنه بدأ بها وهذا هو الحق أن التكليم أرفع مقامات الهداية أرفع مقامات الهداية وهي أعلى المراتب في الدنيا من أعلى المراتب في الدنيا وكلم الله جل وعلا موسى كم مرة مرتان إذا سألت بكم تجيب مرفوعا مرتان ما المره الأولى وما المره الثانية متى المرة الأولى ومتى المرة الثانية في اول نبوته متى عندما راى نارا عندما يقول زميلكم المره الاولى عندما خرج من ارض مدين الى ارض الى ارض مصر هذا زمنا المره الاولى المره الثانيه زمنا متى تفضل متى متى متى زمنا تتكلمنا عن الزمن إلى الآن ما تتكلم عن المكان أشوف لن تفقهوا إلا هكذا هذا درس علمي ليس محاضر تفضل مع السحرة لم يكلمه الله كان. أي متى أعطيني تحديد أدق ستثبت المعلومة لديك ان فقهتها تفضل عندما خرج إلى ميقات ربه يعني في أرض في لا لا نتكلم عن المكان وقت ما كانوا في التيه وقت أن كانوا في التيه قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين وقتها عندما كان بني إسرائيل في التيه كلم موسى ربه بناء على وعده هذان مرتان أما المكان كم مكان؟ كم مكان أنت ما هما جبل الطور والثاني الثاني ما فيه لانه ما في لمكان واحد في كلا الوقتين في كلا الحالتين كلمه الله عند جبل عند جبل الطور فالمكان واحد في جبل الطور لكن لكن الزمانين اختلفا السؤال الآن علميا ما الفرق بين الوقتين ما الفرق بين الحالين أعمل ذهنك ما الفرق بين الحالين نحاول نغير تفضل اولا ما كان نبي والثانية كان نبيا جيد لكن أحسن كلام صحيح لكن حاول لا لم سألت تفضل يا محمد هاي بس مفاجاه وترقب جيد لكن بتعبير اوضح صحيح أي لكن جيد لكن يقال الاولى من غير من غير ميعاد والثانيه كانت بميعاد زي ما ذكر الشيخ يعني الاولى لم كانت مفاجاه لني موسى ما كان يدري راى نارا فتوجه اليها اما الثانيه نص الله على انها وعد اين نص؟ وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فالتكليم بقينا في الاولى التكليم ارفع, أرفع منازل الهدايه واولها واهل السنه مجمعون خلافا لمن خالف من اهل البدع على ان الله جل وعلا كلم موسى تكليما سمعه موسى وفقه كلام ربه وهذا نص الله عليه في القرآن قال ربنا إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ولا ينبغي بعد هذا أن يرد كلام الله واضح المسألة هذه مرحلة التكليم الثانية من المراتب مرتبة وحي الله إلى أنبيائه ورسله وهي كلام ذو القيم فيها غير مفهوم جيدا لأن بعض العلماء يجعل الوحي كامل لكن نحن نسير على منهاجه رحمه الله وحي الله الى أنبياء كان ابن القيم يقصد ما ينفث في روع النبي من غير واسطة من غير واسطة ومن غير تكليم الله ومن غير تكليم الله وهذا دل القرآن عليه إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وقوله جل وعلا إن هو إلا وحي نوح وإن كان يندرج فيه آخر هذا الثاني الثالث إرسال الرسول الملكي هل عبارة ابن القيم إلى الرسول البشري والمقصود غالبا بالرسول الملكي ولا نجزم لكن غالبا هو من؟ هو جبريل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فالغالب أنه جبريل لحديث ورقة ابن نوفل هذا الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لكن ليس بين أيدينا نص ينص على أن جميع الرسل بعث إليهم جبريل فعبارة ابن القيم تحمل احتراز علم رصيم وهو أنه قال إرسال الرسول الملك إلى الرسول البشري وهذا في الأنبياء ماذا؟ جميعا في الأنبياء جميعا هذه الثلاث التكليم ووحي الله إلى رسوله وإرسال الرسول الملك إلى الرسول البشري خاصة بمن خاصة بالأنبياء. هذه الثلاثة خاصة خاصة بمن؟ بالأنبياء إذن السبع الأخرى ليست خاصة بماذا؟ ليست خاصة بالأنبياء واضح الآن قلنا إن المرتبة الرابعة هي مرتبة التحديث مرتبة التحديث أولا نعرف ما معنى التحديث عرفها ابن القيم رحمه الله في كتابه هذا بأنها أن يقع في قلب المحدث أو في سره شيء أن يقع في قلب المحدث أو في سره شيء فيكون كما ألقي في قلبه يعني يقع كما ألقي في قلبه يقع كما ألقي في قلبه هذه مرحلة مرتبة التحديث ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في الأمم قبلكم محدثون. إنه كان في الأمم قبلكم محدثون. فإن يكن في هذه الأمة محدثون، فعمر ابن الخطاب. فإن يكن في هذه الأمة محدثون، فعمر ابن الخطاب. واضح. قال ابن القيم نقلا عن شيخه شيخ الإسلام بن رحمه الله إذن كلامنا الآن ليس كلام من ليس كلام ابن القيم إنما اورده ابن القيم على لسان من شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام بن رحمه الله ومرحلة التحديث دون مرحلة الصدقية ومرحلة التحديث دون مرحلة أو مرتبة بتعبير أوضح دون مرتبة الصديقيه وحمل قوله صلى الله عليه وسلم انه كان في الامم قبلكم محدثون فان يكن في هذه الامه فعمر حمل امرين حمل جزما و من يكمل قل ماذا بشاره لا وصحيح حمل بشاره بس ما هي المقصوده هنا جزما و قال انه كان في الامم قبلكم محدثون هذا جسم ثم قال عليه الصلاة والسلام فان يكن في هذه الامه محدثون فعمر اي اعطوني اسلوب علمي يسمى ماذا هذا طيب انا ساقربها لكم ساقربها لمقصود الفهم ولا هي ان شاء الله انتم فاهمون, فاهمون لكن قد يخون يخونكم التعبير لكن قلت هذا درس علمي ليس درس واحد نشيل الأشياء دي عننا نقول الان انت كلكم كرة ما خرجتم قابلت ضيف قابلت ماذا قابلت ضيفا فانت عندما قابلت الضيف قلت له غدا الغداء عندنا فقال لك ان لم اسافر ساتيك للغداء رحظة فانفض المجلس يعني خرج وأنت خرجت فقابلت أبو أباك أو أخاك فسألك قلت لقيت فلان فقال هذا ضيف دعوته قلت أنت نعم دعوته قال أجاب ماذا ستقول لأبيك علقها قالها الشيخ أنا خارج علقها فالضيف علق القضية هو لم يجب بالنفي ولم يجب بالإثبات قال إن بقيت سأتيك هذا تعليق فقوله صلوات الله وسلامه عليه جزم في الأول قال إنه كان في الأمم قبلكم محدثون هذا جزم لكنه في الثاني قال صلوات الله وسلامه عليه ولا يعني نبي لا يلزم أحد بالكلام إلا ربه قال إن يكن في هذه الأمة محدثون فعمر فهذا تعليق ليس ليس بجزم لماذا جزم في الأولى وعلق في الثانية لماذا جزم في الأولى وعلق في الثانية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن هذا يدل على كمال شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الامم قبلنا تحتاج المؤمنون فيها إلى نوع من الكشف والتحديث أما هذه الأمة فغنية بوحي الله الكامل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا توجيه للنص لكنه توجيه رصين وشيخ الإسلام رحمه الله إمام جليل يعني لا يتعجب من مثل توجيه هذا إذن كم فرغنا الآن؟ أربع الخامسة الفهم الخامسة المرتبة الخامسة الفهم ودليلها من القرآن قول الله جل وعلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلن آتينا حكما وعلم وقوله وقول عمر بن الخطاب رضي وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى قال له والفهم الفهم فيما أودي إليك من القائل لمن؟ عمر لأبي لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عليهما اجمعين فالفهم من أعظم مراتب الهداية قال ابن القيم وهو منشور الولاية المحمدية وهو منشور الولاية الإلهية ومنزل عظيم في في العلم الشرعي ولذلك انت تسمع وتقرا ان كثيرا من طلاب العلم مشايخ الاجلاء كان لهم طلاب كان لهم طلاب كثيرون ومع ذلك لم يبرز إلا القليل لوجود مراتب في الفهم وإلا الشيخ الذي يلقي واحد لكن اختلاف الناس في الفهم هو الذي يجعل الناس يتفاوتون في العلم فمثلا علامة بن سعد رحمه الله تعالى له طلاب كثيرون في القصيم ومع ذلك يعني وفي كل خير لكن برز منهم العلامه ابن عثيمين غفر الله له ورحمه كمثال والشيخ صالح البلاهي رحمه الله وغيرهما وبعضهم لم يبرز البته مع أن الشيخ راحت لكن اختلاف الفهم ما بين الطلاب هو الذي صدر هذا واحجم عن هذا في الغالب فالفهم أمره عظيم في العلم الشرعي فقد يوجد نص ويختلف فهم الناس له وستدل ابن القيم رحمه الله على أهمية مرتبة الفهم بفهم ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما فابن عباس كان عمر يقربه على صغر سنه في زمن عمر وذات يوم كأن عمر سمع بعض من يعاتبه في تقريب ابن عباس فلما دخل ابن عباس قال عمر رضي الله عنه لمن حوله قول ربنا جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله يفواجع السورة المعروفة ما تفهمون منها فقال الحاضرون ما يفهمونه منها فقال عمر وأنت يا ابن عباس ما تقول فيها قال أقول هذا نعي من الله إخبار من الله لرسوله بقرب أجله فقال عمر وأنا والله لا أفهم منها إلا ما فهمت أنت منها فابن عباس كان أصغر القوم ومع ذلك فقه ما لم يفقه كبار الصحابة سنا لأن فهمه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أكمل فالفهم هو الذي يميز طالب علم عن طالب علم وإلا احيانا يكون النص واحدة لكن فهم الناس لذلك النص يختلف من زيد إلى إلى عمر وفيه لتسابق أقدام العلماء هذه ماذا الخامسة السادسة مرحلة مرتبة الهداية العامة وهذه المقصود منها تبيين الحق المقصود منها تبيين الحق وذكره بشواهده وادلته وتمييزه عن الباطل وتمييزه عن, ال... عن الباطل وهذه الهدايه عامة لكل من لكل الناس كل أحد مكلف بين الله له الحق من الباطل وإلا لو لم يبين الله الحق من الباطل لما كان هناك حساب لما كان هناك حساب ولا ذواب ولا, ولا عقاب اين الدليل على ان الله بين ما شيخ انا ابحثك نعم وهديناه النجدين على القول ان النجدان ان النجدين هما طريقه الخير وشبن فيه قول اخر احسنت ايه اوضح وان كان كلام الشيخ صحيح كان الله قوم محمود وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون هذه اظهر ايه في قامة الحجه على العباد وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون هذه مرحله الهدايه العامه وهي واضحه ما بعدها وهو السابع مرحله او مرتبه الهدايه الخاصه وهي تاتي بعد الهدايه العامه وهي تعني تعبير اوضح توفيق الله جل وعلا واجتباؤه لبعض عباده فكل مسلم عرف الحق فهو مهدي هداية خاصة وجميع الناس مهديون هداية عامة فمثلا الأوروبيون الكفار منهم غالبهم نصارى يعبدون المسيح فإقامة الحج عليهم ان المسيح ليس الها هذا قائم او غير قائم قائم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم فمن مات منهم على كفره فهو خالد مخلد في النار لان الهدايه العامه قائمه عليه واضح إذن هذه السابعه وهي مرتبه الهدايه الخاصه المرتبه الثانيه مرتبه ماذا الاسماع وقد قسم ابن القيم رحمه الله السماع الى قسمين من حيث الجمله سماع اذن وسماع قلوب سماع اذن وسماع قلوب وجعل سماعا اخر تبعا لسماع القلوب هو سماع القبول والاجابه هو سماع القبول والاجابه اذا من حيث الجمله كم ثلاثة سمع اذن وسماع قلوب وسماع قبول واجابه قال اصدق القائلين ربنا جل وعلا هذه يحتج بها ابن القيم قال ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم الان هذه في المنافقين هل المنافقون سمعوا القران او لم يسمعوه سميع فالله هنا لا يتكلم عن سماع عن سماع اذن لانهم سمعوا يتكلم عن سماع قلوب وقال ربنا وما يستوي الأحياء ولا الأموات. قال ربنا وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من من يشاء وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذير فقول ربنا ان الله يسمع من يشاء اي سماع قلوب ليس المقصود سماع اذن وإن كان حتى الذين يسمعون بالاذن لن يسمعوا الا باراده الله لكن المقصود هنا سماع سماع قلوب اذا رتب ابن القيم جعل ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في الذكر مراتب الهدايه العامه والخاصه جعل الثامنه مرتبه الاسماع واحتج بآية ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمع المرتبة التاسعة مرتبة الإلهام مرتبة الإلهام واحتج فيها بآية وحديث فأما الآية فقول الله جل وعلا فألهمها فجورها وتقواها وأما في الحديث فاحتج بحديث الحسين الخزاعي في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أسلم أن يدعو بقول اللهم ألهمني رشدي, اللهم ألهمني رشدي قال ابن القيم رحمه الله وهذا الإلهام حاصل لعامة المؤمنين لكنهم يختلفون فيه وهذا الإلهام حاصل لعامة المؤمنين المسلمين لكنهم يختلفون فيه يبقى تعليق يسير هنا قول ابن, احتجاج ابن القيم بآية فألهمها فجورها وتقواها عندي غير صريح في أنه يراد به الإلهام المعروف والذي يظهر لي أنه يراد به الهداية العامة لأن الله قال التقوى وقال وقال الفجور وهذا ينطبق على الهدايه العامة لا ينطبق على الهداية الخاصة التي من قرائن الإلهام لكن ربما اراد ابن القيم رحمه الله الاستشهاد باللفظ لا الاستشهاد بالمعنى، لكن جملة جعلها ابن القيم تاسع مراتب الهدايه العاشرة مرتبة الرؤيا، وقد قسمها رحمه الله إلى ثلاثة أقسام بناء على الحديث النبوي. قسمها إلى ثلاثة أقسام. شيء منها رحماني، فإن كان اسميناه رحماني فهو ممن من الله. وشيء منها شيطاني فهو من, من الشيطان وشيء منها نفساني فهو من من نفس المؤمن هذا ظاهر فالذي من الشيطان يراد به الإحزان والذي من الله يريد به الله جل وعلا رحمة بعبده إما نذار وإما بشار وأما ما يتعلق بحديث النفس فهذا شيء نفسي لا يتعلق به حزن ولا فرح واضح هذا ثم انه احتج على ان مرتبه الرؤيا من مراتب الهدايه الكبار بامور اولها ان اول وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان رؤيا كما في حديث عاشر يرى الرؤيا فتقع مثل فلق فلق الصبح احتج ابن القيم على ان الرؤيا من اعظم منازل الهدايه هو يتكلمون عن اي رؤيا الصادقه المتعلقه بالله ان اول هدي أول وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان رؤيا وبحديث قوله صلى الله عليه وسلم انه قال لم يبق من النبوه الا المبشرات قالوا يا رسول الله وما المبشرات قال الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له يراها المؤمن أو, أو ترى له فهذه من ادلته رحمه الله وهي ادله صحيحه كما تعلم في إثبات مسألة الرؤيا. وقال معقبا قال إن الرؤيا أصدق ما تكون في السحر قال أصدق ما تكون في السحر لأنه وقت التنزل الهلاهي وأكثر ما تكون يعني كذبا ما تكون في العتمة اي عند الغروب لأنه وقت انتشار الشياطين لأنه وقت انتشار الشياطين والحديث عن رؤيا طويل خاصة في زماننا هذا لكن الله جل وعلا جعل الرؤيا جندا من جنوده لأن كثيرا من الناس إنما أحيانا يثبتهم الله بماذا برؤيا وسأضرب لكم مثلا أعرفه كما أعرفكم أعرف احد الناس أبوه متوفى وهو يقيم صدقات وأعمال بر كثيرة جدا عن والدي رغم أن الرجل ليس معدودا في الادرياء لكنه يعمل بكثرة يعني غير مألوفة من غيره حتى انني وقفت على بعض منها دون أن يدري طبعا لم أحدث بها أنني وقفت عليها المقصود هو نفسه رأى في المنام أحد الناس يقول له إن أباك يصلي بالناس في الجنة فذهب إلى معبر ثقة لا يعرفه ولا يعرف شيئا عنه البتة يعني بينهما مفاوز وبحار فسأله فهذا المعبر يجيب على الرؤيا لا يجيب على الرأي يعني لا يعرف الرأي قال هذا رجل يعمل صدقات عديده عن ابيه وإن الله يقبل منه فما يزال يرفع اباه حتى وصل الى اعلى المنازل لان يصلي امامه ولفظ يصلي ماخوذ من من الصله فهو يصل اباه بالعمل بالعمل الصالح والجنة ليس فيها تكليف فلا يبقى الا رفيع ماذا الا رفيع الا رفيع المنازل فوصول هذه الرؤيا لهذا الأخ, الأخ تجعله يستمر في ماذا؟ يستمر في عمله وأصدق من هذا أو أقرب اوضح ان أن نبي الله جد وعلا يعقوب لما جاءه يوسف قلنا مرارا قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ففقه يعقوب أن هذا الابن سيكون له علو شأن لأن كونه, كونه يرى أن الشمس والقمر واحد عشر كوكب تسجد له هذا علو منزلة واضح فلما جاء الإخوة وقالوا لأبيهم أكله الذئب ما كان يعقوب ليصدق فثبت الله جل وعلا يعقوب بجند من جنوده وهو, وهو الرؤيا والله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال علماء التفسير البشرى في الحياة الدنيا هي هي الرؤية الصالحة يراها أو ترى أو ترى له هذه العشر مراتب لمرتبة الهدايه وهو المبحث الأول في هذا اللقاء واضح؟ طيب. ننتقل إلى مبحث اخر مما تدارسه ابن القيم وذكره رحمه الله في كتابه مدارج السالكين مبحث اقسام الناس من اهل مقام اياك نعبد اقسام الناس من اهل مقام اياك نعبد في اي العمل هو افضل وهذا مبحث مهم جدا لان يكثر السؤال عنه وقد أتقن ابن القيم كثيرا إرادة هذا المباحث ولذلك اخترته حتى تستفيد منه أحوال الناس في أي الأعمال أفضل قسمهم ابن القيم رحمه الله إلى أربعة اقسام أربعة طرائق ينجم عن أربعة طرائق أربعة أصناف ينجم عن أربعة طرائق أربعة أصناف فريق يقول هذه طريقة الأولى واصحابها اصحاب الصنف الأول يقولون إن أفضل الأعمال هو أصعبها وأشدها أفضل الأعمال يقولون إن أفضل الأعمال هو أصعبها وأشدها وحجتهم أن في ذلك مخالفة لهوى النفس ومخالفه هوى النفس تتحقق به العبودية لمن؟ لله يعني هم كل فريق يحاول ان يفقه ما هي ما هو مقام العبوديه الرفيع ما هو افضل الاعمال وكل مسلم يسال هذا السؤال ما هو افضل الاعمال فاذا ما الحاله الاولى حاتم الان صرحت ما هي الحاله الاولى اصعبها واشدها وجه الدلاله عندهم ان فيها مخالفه محمد لهوى النفس قال ومخالفه هوى النفس يتحقق به العبوديه يتحقق به العبودية لله ونحن نتكلم عن منازل إياك, إياك نعبد واضح هذا القول فريق آخر قالوا إن أفضل الأعمال الزهد في الدنيا وترك الاهتمام بها الزهد في الدنيا وترك الاهتمام بها وعدم الالتفات إليها قالوا بهذا تتحقق العبودية لله واضح وهؤلاء انفسهم انقسموا الى قسمين وهؤلاء اصحاب الفريق الثاني انقسموا الى الى قسمين منهم من يقول ان هذا هو الغايه من العبوديه ان هذا هو الغايه من ال... من العبوديه وهو ترك الدنيا واخرون قالوا من نفس الفريق قالوا ليس ترك الدنيا هو الغايه لكن ترك الدنيا يعين على مسألة الإقبال على من الإقبال على الله هذا كم حالة الآن اثنين في في الثانية يعني الثانية في الثانية واضح الآن تكلمنا عن فريق الفريق الثالث قالوا إن أفضل الأعمال ما كان متعد غير قاصر ما كان متعد غير قاصر بمعنى جزموا جمله ان افضل الاعمال عند الله ما كان عملا متعديا غير قاصر منفعته على صاحبه واحتجوا بامور من حججهم ان العابد وهذا القاصر عندهم اذا مات انقطع انقطع عمله قال ومن عمله متعد للغير اذا مات لا ينقطع لا ينقطع عمله اذا كان عمله جاريا واحتجوا بان الله جل وعلا بعث النبيين ينفعون الناس وبقوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وقالوا انما فضل العالم على العابد لان عمله متعد لغيره هذا الحال الثالث الذين قالوا ان انفع الاعمال ما كان متعديا غير قاصر على صحبه وهذه الثلاث كلها عند ابن القيم مرجوحة بقي الراي الراجح والحق ان ابن القيم رحمه الله في هذه المساله خاصه هو في اكثر علمه إمام. امام بحق لانه لما ذكر الرابعه كلامه في ظني يشفي الغليل لأن إلى الآن الإنسان يحتار بين هذه الثلاثة فقال الرابعة سنورد الجملة ثم نفصل قال الحال الرابعة العمل على مرضاة الرب العمل على مرضاة الرب بما يقتضيه الوقت وتمليه الوظيفه في ذلك الحال بما يقتضيه الوقت وتمليه الوظيفه في ذلك الحال واضح تقوله غير واضح عشان اتكلم لو قلت واضح خرجت نجيب هذا كلام القيم سنشرحه او شرحه اصلا سنشرحه بشرحه يعني. كيف يفهم هذا الكلام ان الله تبارك وتعالى مطالب في كل ان وحيد فتقديم مطلب الله في ذلك الوقت والحين هو أفضل الأعمال والأنثلة على هذا كثيره كما يلي إذا تعين الجهاد على الأمة فالجهاد هو أفضل الأعمال لا يأتي أحد لبلدة مسلمة مداهمة يستباح من فيها ثم يقول أنا جالس أذكر الله لأن مقتضى الحال يفرض ماذا يعرض الجهاد، فالجهاد في حال الجهاد هو أفضل، هو أفضل الأعمال. عند سماع المؤذن ما أفضل الأعمال؟ إجابة المؤذن. عند سماع ما الذي يختذيه الحال عند سماع المؤذن هو إجابة إجابة المؤذن، ولذلك قراءة القرآن على من حيث الإطلاق أفضل من أفضل من الكلام المؤذن. وإن كان كل الخير لكن عندما ينادي المؤذن فصاحب القرآن الذي يأخذ يقرأ القرآن يتوقف عن القراءة ويجيب ويجيب المؤذن لأن الوقت والحال وظيفته هنا وظيفتك هنا إجابة إجابة المؤذن إذا كان في أيام العشر الأول من ذي الحجه فالعبادة فيها أفضل من أي شيء اخر ولو كان متعديا العباده فيها افضل من اي شيء اخر خاصه ما يتعلق بالذكر فالتحميد وتمجيد الله والتهليل والتكبير في العشر مقدم على غيرها من الاعمال لان وقت العشر الاول من ذي الحجه وقت وقت عباده الذي في عرفه من بعد الزوال ايها المبارك الى الغروب ما افضل الاعمال في حقه ذكر الله والدعاء فما يأتي أحد في يوم عرفه ويقول يأتي, مثلا حتى لا نزرح الناس يأتي بعمل فيترك الذكر الله ويترك الدعاء ويقول الله جل وعلا قال كلا بلا مثلا لا تكرمون اليتيم ويأخذ في طعام الطعام ولا يدعو ولا يرفع يديه و24 ساعة مثلا يطبخ ويخرف ويعطي الناس وهو حاج ولا يرفع يديه بالدعاء نقول هذا عدم فقه الدين لان مقتضى الحال هنا مقتضى يقتضي الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يومي يوم عرفه والنبي صلى الله عليه وسلم ما كذا يدعو من بعد الزوال الى ان غربت الشمس وهو رافع يديه على ناقته لان الوقت وقت وقت دعاء واضح الان عندما ياتيك ضيف ما العمل المحبب الى الله هنا اكرام الضيف فلا يعقل أن الضيف على الباب وتأتقل له أن تصب بالنفسك قهواه واشرب حاول أن تأتي لك بغداء أنا والله بيليس أريد أن أذكر الله وتأتي لناك وليس يقول لك بالعقل أيهما أفضل أصبق أهول هذا ولا, ولا أذكر الله ذكر الله عظيم لكنه إذا أقبل الضيف فمقتضى الحال هو إكرام هو إكرام الضيف وأصنع خليل الله إبراهيم وهو هو بمنزلته العظيمة فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيف لأنه إذا أقبل الضيف فمقتضى الحال يفرض إكرام, إكرام الضيف هذا الكلام من هذا الرجل الإمام يدل على فهم عظيم للدين والأمة إنما تعلو الدين كامل إن وجد, إن وجد في كل زمان علماء يفهمون الدين ويفقهونه ويقدمونه, ويقدمونه للناس ثم قال رحمه الله معلقا على ذلك على الذي سلف قال فالثلاثة الأوائل طبعا هو لا يسفه آراءهم ولا يلمزهم إنما يتكلم كطرع علمي قال عبودة عبوديتهم عبودية مقيدة وأما أصحاب الحال الرابعة فعبوديتهم عبودية سكت المشايخ مطلقة عبوديتهم عبودية مطلقة ولا ريب أن العبودية المطلقة أفضل من المقيدة لماذا أفضل المقيدة لأن المقيد ما يستطيع أن يمشي في منازل كنعبد كلها يقيد ببعضها لكن الذي عبوديته عبودية مطلقة يستطيع أن يكون مع الجميع فهو ذاكر مع مع الذاكرين ومطعم مع المطعمين وقانت مع قانتين وصائم مع, مع الصائمين ومجيب مع مجيب الأذان وهو في كل الطرائق له, له حظ وهذه هي العبودية المطلقة فالنبي صلى الله عليه وسلم جاهد وذكر الله في الأيام العشر الاول وضحى وحج وصام وذكر الله كثيرا وقام الليل ففي أي باب من أبواب أو منازل أو طرائق اياك نعبد واياك نستعين كان صلوات الله وسلامه عليه إماما فيها واضح لان نفن واحد منهم تارك الدنيا وزاهد فيها ولا يريد يقول ابو العتاه يا خبز وماء وظله هي النعيم الأجل جحدت نعمة ربي إن قلت أني مقل هذا الرجل صحيح أن الجنة تشترى مثل هذا لكن هذا مستحيل أن يدخل في السائرين في باب الصدقات لماذا لأنه ما عنده شيء يصدق فيه واضح ما عنده شيء تصدق فيه فمستحيل ان يدخل في باب تصدقين هل كمثال والمقصود من هذا كله هذه اربعه احوال اربعه طرائق ذكرها العلامه ابن القيم رحمه الله في احوال المقيمين على مقام اياك نعبد في بيان اي الاعمال وافضلها واحب واحب الى الله هذان مبحثان رغبت ان اشرحهما الليله فيما سيأتي سيأخذ الدرس مسار آخر سنأتي للمنازل قلنا إنها مئة منزلة سنتدارس بعضها صعب جدا أن نتدارس مئة منزلة لكن في يومين أو ثلاثة سنتدارس بقية المنازل وفي الدروس العلمية لا تحسن رطالها لأن المقصود الفهم وعيد المقصود الفهم وأن تفقها شيئا من الدين كم كمساعة في اسئله انا كنت اريد لا اريد ان يكون هناك اسئله لكن غلبنا الشيخ في مسائل شخصيه فعلت كذا قلت كذا هذا ليس مكانها لان احيانا مثلا قد يكون هناك انسان مسرف على نفسه في الذنوب فلو جئت ان تحاول ان تحتويه قد يفهم انسان أن هذا تليين للمعاصي فيقع في المعاصي لا يوجد داعي للجواب عن مثل هذه المسائل الشخصية هذه نفس الشيء هذا يقول ادعوني لي بالزوجة الصالحة اللهم زوجه زوجة صالحة وأكفى ما, ما في يقول فضيلة الشيخ كتبتم في جريدة المدينة يوم الخميس مقالا عن الحوار بين الأديان ووصفتم الكفار نتكلم بوضوح نحن هنا بأنهم الآخر هل يجوز هذا السؤال. وصفوا الكفار بأنهم الآخر ما الجواب سكت المشاعر أجيبوا أنتم يجوز يوم هو آخر الله جل وعلا يقول ثم أغرقنا الآخرين من الاخرين كفار ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الاخرين اخر ذي غير سلام على نوح في العالمين كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين قال الله بعد ثم اغرقنا الاخرين من الاخرين كفار فان لم يرضي هذا الجواب اما لم يرضيه جواب القران فلن يرضيه جواب اخر لكن كونهم اخرون لا يمنع انهم كفار هم كفار اخرون وانما انت تختار الصفه بحسب حال الكلام يقول كثر الكلام جدا مع أننا لا مثل هذه الاسئله لكن ماذا افعل في الشيخين الفاضلين سلمان العودة وعايد القرني سؤالي هل هؤلاء من اهل السنه أم من أهل الضلاله رأنا الشيء يعني الذي سأل يريد سأل الخير لأنه بدليل أنه كتب الشيخين الفاضلين ولو كان لا يريدهما ما يكتب الفاضلين فهو سأل سؤال يريد فيه الخير طبعا الشخص سلمان الله يحفظه، والشيخ عائض الله حفظه عالمين جليلين من أهل السنة أما الإصابة والخطأ كل أحد يصيب ويخطئ يقول إذا تساوت العملية الأولية مثل الدعوة وبر الوالدين هذا يمكن الجمع ما بين بر الوالدين والدعوة والدعوة إلى الله قلنا المسائل الشخصية أنا اعتذر عن الإجابة فيها وأنا لا أريد أن يأخذ الدرس منحا إيمانيا يعني منحا عظيا يقول عندما ميقات ربي قلنا الميقات اثنان مقات زماني وميعاد مكاني تمو... شخصية لكن داعي يقول ما سبب حرصك على النصيحه بقيام الليل اعظم زاد للمؤمن قيام الليل قال صلى الله عليه وسلم يوصي هذا وصلاه الرجل في جوف الليل ال... الاخر والآن المسجد النبوي لله الحمد مفتوح 24 ساعه قم من فراشك يا اخي ساعة 12 ساعه وحده قبل ان ياتي الحجاج الساعه ثلاثة واذهب الى الحرم صلي ركعتين في الروضه فضيله المكان فان ازدحم الناس غير واذهب الى اي مكان لا يرك فيه احد وصلي ما شاء الله لك ان تصلي ان صليت في الروضه تذكر يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوا في نفس في نفس المكان إذا بين الركعتين تذكر ان أبا بكر عمر عثمان علي هؤلاء إلى إمها الأجلاء الله عليهم كانوا يجلسون هنا كانوا يصلون هنا كانوا يذكرون الله هنا وأنا نبينا صلى الله عليه وسلم كان معهم هنا ولما تسمع حديث اليدين رد على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مقصرة الصلاة نسيت كان هنا وأنه ارتفت صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال هل رأى منكم أحد الرؤيا كان هنا هذا يزيد من الخشوع إن شاء الله في قلبك ثم اذهب إلى أي مكان في الحرم وصلي في في فيه ما شاء الله لك أن تصلي وحاول أنا اتكلم كنص عام أن تدخر الوتر في البيت وإذا جاء آخر الليل حاول أن توتر في آخر. حاول الساعة الأخيرة مثلاً كم يأدن فجر الآن خمسة وربع تقريبا حاول تكون أربعة وربع واحد من اثنين إما أنك كنت تصلي وتريد أن ترجع أجيب تنام وإلا أنك لم تصلي وتريد أن تقوم لي لي تصلي لكن لا بد أن تكون أربعة وربع لا بد هذه يعني ترى نصيحة ما يلازم لا بد أن تكون الساعة الرابعة والربع مستيقظا يعني قبل الفجر بساعة لان قبل الفجر بساعه هو موعد الاذان الاول والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا كان يؤذن ان بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم فان كنت نائما تدخل فيه في فيمن يجب ان يستيقظ وان كنت قد قمت وصليت كان احرى بك ان أن تناب وهو أوفق للسنة واضح وهو أقرب وأوفق في الغالب للسنة هذه يعني فوايد فيما دل الشرع عليه على انه ينبغي أن يعلم مهم جدا نحن نحدث الناس بما نعلم لا نحدث الناس بما نعمل مهم نحن نحدث الناس بما نعلم لا نحدث الناس بما نعمل واضح فلا تلتفت إلى عمل أي أحد وإنما إن كان طالب علم فخذ من علمه وأما الذي يقتدى به علما وعملا فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح هذه مهم جدا في فهمها يعني قد يكون إنسان لديه مثلا عمل أو وظيفة لا يستطيع أن يطبق هذا نحن لا نقول هذا يجب لكن نتكلم في إرشادات في حصولك على ما تريد من عند الله هذا ما تيسر والعلم عند الله صلى الله على محمد وعاله ونلتقي غدا بإذن الله في نفس المكان وفي نفس الموعد إذا شاء ربنا